هم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعد الكل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا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 وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه فهو الذي إليه تحشرون فهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق